ساموا رسول اهل العزاء فالقول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد ساموا رسول اهل العزاء نحن الذين بنينا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 ور سبغ وذلو كل ظالم حرب على كل حرب سمن لكللي مساالم سلمن لكل ممسالم الصوارم كي تسترثت المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترثت المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتب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 قول الصوار المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء فالقول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد يسامو رسول اهل العزاء